بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال What okay. سمع الشيخ عدل الله بما كان أحكام الذكر أو الذباع جسال كيف كان أطلقونها <تصفيق> لأنها تريحة أولا أن تصل <تصفيق> إلى السر التي تتبع عليها لأنها مقودة إن شاء تجدتها تجدتها هؤلاء الناس كنت تغيير ثم تغيير الحال فالفتوى تغيير أما الحكم فهو ثابت الحكم ثابت أما الفتوى تغيير فتغيير من حال إلى حال من شخص إلى ولكن ليس من ذلك أن الأحكام وصول السنة كما فالجمعات التنزلية اليوم تغير من زمن الزمن الآكال الثالثة التسمية الواجهة أصحى العظم الثالث ولا يتكلمون ما يذكر السمواني عليه وإنه هو بس أما أن التجربة الثالثة الثالثة يجب أن يصنعون أبداً أبي شايفة حدثنا اقرار ابن عويلة عن عضاء بن سائب عسكاة بن جغيل عن عباسة رضي الله عن مخطاة جاءت اليوم الى النبي صلى الله عليه وسلم نقول نأكل من ما خطتنا ولا نأكل من خطر الله فأنزل الله على تأكل للمعلم في اسم الله عليه الآية وفقاواه من جايل عن محمد بن عبد الإعادة وسفيان وسفيان You روية عن الحسن البصري وعكرمة حدثنا به ابن حميد قال حدثنا يحي بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال قال فكل مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين عن يزيد فقط لتوحي بعضهم إلى بعض زفر في القول ونورة وقال السبري في تفسير هذه الآية لك المشكين قالوا للمؤمنين إذا فتفعوا لأنكم تتبعون من الله وما تبح الله فلا تأكلونه وما تبحتم أنتم أكلتموه فقال الله الذي أطعتموه فأكلتم الغيثة إنكم تبشركون وهذا قاله مشاهد واصطحاق وعيد واحد أعلم السلف رحمهم الله وَأَوْلُوا إِسْرَالَ وَإِنْ أَطَعْتُكُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أي شيخنا لَمُشْرِكُونَ أي أي في التهديد وتهديد وليس كبار في المعصير وكذلك اتخذوا أحبالهم وربانهم وربانهم, وربانهم, وربانهم, وربانهم, وربانهم, وربانهم, وربانهم, وربانهم أنا كما في الحديث عليه من المفسر لقوله هذا التكريم سلوك هذه الله في الرماة والرماة اتخذوا أحبارهم ومعبارهم أربعة من جنة أولا من دول الله والمسيحة والمريكة فهذا الفرام على التحليم والتحليم يعني أنه يا عزبا عملا الله لله نعتقد أنه يجوه فأنا الله يقول حلال ويقول أولاً يكون حراماً ويكون حراماً، ويضيعه معكبي للهجوم بطعاً أما إن أطاعه فقط اليوم المسكة، أو العلم الشيطان، أو غالبته لهذا، فهذه المعصير والسفحة وحفظ هذا الذي هو مهم، الخوارج في ثمانياً على تقري الحكار ومسك خطا ذنب على اذا ذنب نعم بالذنب على ذنب نعم طاقات بالذنب بالذنب بالذنب وعلى خطوات البديو في تأسير على عديد الحاكم أنه قال رسول الله نعبدوكم وآفان إنهم أحمد له الحرام وأحضره عليهم الحلاة فاتبعوه فذلك لأسهم إياهم أحمد أحمد الحاكم أحمد لهم الحرام وفضرهم عليهم الحلاة وأطاروهم مع شخصين أجل قطعتهم في التحديد والتحديد نعم اللهم في الله. تعالى اول ما كان مثل ان تحيينا وجعلنا له نور ويمشي به الناس كما قال في النور او كان هداه نور القلب يهدى القلب اللهم تعالى وجعلنا له نورا الله تعالى ارحمنا قبل الله وسما الله تعالى سم نورا لضوء في ja sen vaan, vaan, vaan, vaan, vaan, قلبه مليه ومع يا رب الله وقال الله وأما العصر وحظه وينه أهل القلب وأما القبض واندفاع حيث أولوكم صلى الله عليه وسلم وقال الله القلب ينظر في أن الذين يأتي السنة قال قال حلال البعيد رفعه البعيد لأنه قال ألا وإنك تتسلمون الوقت إذا صلحنا صلحنا بسرطة وما قال أبو غيره أدوستقه الشيخ المستان ومزيلا لله أدخل لك المريك والأعضاء لك إذا على الطريق فصلحنا الجهود وإذا يقصد تسلم فصلحنا على الملك لا وعلى قطير التربية وعلى قطير النفران من نصر الشقاء في أساني في القروب وعلى دوائلات أنا أمورنا في عرض النفران من نصر الشقاء خالق النسيح رحمه الله وآلى نفره بابه الله من نفره أي أجهالات وعلى رحلة وطللات متفرقا بس من منها أي لا يهددي إلى ما فد ولا مهرص مما هو وحيد ونقال تعالى الله وليم الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى دعانه الله والصحيح أن الآية تعال أن يدخل فيها كل أمه مني وكافر قال شيخنا وهو كما قال الحافظ أنا على قوله والصحيح وهو كما قال الحافظ رحمه الله تعالى أنا أدرى أي عام الذي تخصى برؤى وهو الذي تخصى فيه بالإله و قال الله تعالى كما لك سبيل الكافرين ما كانوا يعملون فإحسنا لهم كأطبيق سللات إحسنا لهم معرفين من الجهالة والطلالة قدر من الله حكمة بارغة لا إله إلا هو قال تعالى وَكَذَنِكَ جَعَلْنَاكِ ذُلِّ قَرْنَاكِ فِيهَا قال إي حتى تأثينا ما يتكد من الله برسالة كما تأثي من أرسل في قوله جنة وعلا وقال الذين لا يرسوني وأنا لولا أنزل على إذن مال إذن أولى ربنا ما الآية وقال الله تعالى بحيث يجعب رسالاته هذا واحد من حتى وإذا جاءها هو خير إن شاء الله الله لكن هذا هذا كماذا يكون ذلك؟ كماذا يكون ذلك؟ هذا الله الدورات التي تصمم حفظ البروغم في Amen. Mm -hmm. أو الذي أوشك على أو هذا القدر من الأجزاء، أما من يأخذ هذه الأجزاء في ثلاثة أشهر، فهذا صعب، صعب جداً يعني قلته على فات، قلته عشرين سنة، فهذا يصعب، يصعب، يصعب، ولو وقع هذا من يحفظ بسرعة وينسى بسرعة، ينسى، ف... عن تجذبه هذا هذا من الخير عند جهرها الخيلة فيها فيه نعم نعم نعم أسمع أحيانا إحذار ون المجنين ماذا ذلك؟ نعم إحذار ون المجنين إحذار المجنين؟ موظف يكون المجنين نعم فإن يكون المجنين ماذا ذلك؟ كذلك أو ما شيء